فلا زال حديثنا موصولا عن أركان الدعوة الثلاثة التي لا تتم الدعوة إلا بها ووقفنا وقوفا مجملا مع الركن الأول ألا وهو الدعوة ذاتها ومع جزء من الركن الثاني ألا وهو الداعية إلى هذه الدعوة وكنا ذكرنا أمثلة أن الذي يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يجعل الخلق يتحببون إلى الله عز وجل بنعمه لا أن ينفرهم وذكرت أن العالم لا يحلق في أجواء العلم إلا بجناحين وعلى قدر قوة الجناحين يكون طيرانه واستواءه الجناح الأول هو العلم الجناح الثاني هو سياسة العلم وسياسة العلم أعوص من إتقان العلم لأنه من الجائز أن تكون جاهلا بموضوع ما فيكنت ذكيا فسمعت الموضوع من شيخك لخصه لك فتحفظه عن ظهر قلب لم تكن تعرف شيئا ثم عرفت انتفى عنك الجهل في هذه الجزئية أما سياسة العلم فهي كيف تستخدم العلم يبقى السياسة متعلقة بالكيفية والعلم متعلق بالكم كم حصلت من العلم دي متعلق بالجنح الأول صفة هذا العلم كيف تطبقه كيف تستعمله هي دي بقى سياسة العلم لذلك ينبغي لمن تصدى لهذا الأمر الكبير أن يكون سريع البديهة تعرف القائد في ميدان القتال قبل أن يخوض الحرب تكون في خطة موضوعة في مركز القيادة قل له أنت كقائد ميداني مهمتك أن تفعل كذا وكذا وكذا هذا القائد الميداني اللي أخذ الخطة وهو يقاتل تجد له على الأرض ظروف جديدة وأحوال جديدة ما توقعوها ولا وضعوا لها حسابا على الورق هم توقعوا كل توقعاتهم أن العدو سيستخدم الطريقة الفلانية الطريقة العلانية ده وفجأة استخدم العدو طريقة جديدة والأرض تحولت فالقائد الميداني حينئذ هو الذي يضع الخطة في الحال مش هينتظر بقى تصل بمركز القيادة والكلام ده لا بيبقى هو قائد الجيش في المسألة دين فيلزموا في هذه الحالة سرعة بديها مما أذكره عجبني كثيرا في سرعة البديها أن الشيعة وأهل السنة اختصموا في أيهم الأفضل أأبوا بكر أم علي؟ والمسألة يعني بقى معاهم واخد طورا بعيدا فذهبوا إلى ابن الجوزي رحمه الله صاحب كتاب صيد الخاطر فابن الجوزي لما شاف القصة كده والدنيا مشبره ومضببه على الآخر هداف الله سبحانه وتعالى إلى إجابة أرضت الفريقين جميعا ووضعت الحرب أوزارها قال لهم من كانت بنته تحته فقال أهل السنة أبو بكر أفضل لأن بنت أبي بكر تحت النبي والشيعة قالوا علي أفضل لأن بنت النبي تحت علي فلما قال من كانت بنته تحته مش ينطبق على الاثنين بس الضمير رايح لفين والله كل واحد يخلط على مزاجه بقى وخلاص خرج الفريقان جميعا إيه على يعني ساق الرضا وانتهت الـ الـ القصر ببقى العالم الذي يدعو إلى الله عز وجل يحتاج إلى مثل هذا وطبعا دي في الأصل تكون ملكة ثم تنمى تنمى بالتجربة تجربة على الواقع الأرض ده أفضل معين لكن التجربة لا تستقيم لغبي لأنه لا يستطيع أن يأخذ العبرة منها وربما تكرر عليه الموقف أكثر من مرة ويغلط في كل مرة نفس الغلط ده لا ينفعش عشان كده لما مثلا أي حد أي شيخ له تلاميذ وهو يعتني بهم يوم ينظر في ملكات تلاميذ يقول لك ده يصلح للخطابة لا يصلح للإفتاء وده يصلح للإفتاء لا يصلح للتحقيق وده طالب كتاب بتاع كتاب لا يصبح لده ولا ده يبقى أخذ مواهب تلاميذه ووظفها تلاقي الخطيب بارع جدا وتلاقي المفتي دقيق وتجد الذي يعمل بالتحقيق دقيقا أيضا لأن لما تحط الاثنين مكان بعض ما ينفعش عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه أتوقع لو أنه خطب الجمعة لا يستفيد الناس منهم مثل ما يعطي درسا ليه؟ لأن لها السمت السمت بتاع الخطابة أنك تسخم له الدام وهذا بعض الناس يعتبره عيبا ألا أم أنت عايز أخطب إزاي ده ما أخذنا هذا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ونغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت اندفقت اوجاده اوداجه واحمر وجهه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم فتخيل واحد لما منذر جيش الجيش سيدهم القريه كلها هو عايز لما يكون جيش سيدهم القريه اروح اقول لهم العدو سيهاجمكم ان شاء الله ها عايز اقول له كده ولا اصرخ بعض الناس كانوا عيبوا علينا هذا ويتهمنا بان احنا مهيجين بنهيج الناس النهارده لما يكون واحد بيسب ابو ابا هريره ويشتمه عليه اراجوز والكلام ده واحد يقول خالد بن وليد ويشتمه في عرض خالد بن وليد ويقول انه كان راجل بتاع اسوان ويطلع الكلام ده على الجرايد عايزني اطلع اخطب الجمعه واقول ادي ترجمه لخالد بن وليد يعني عايزني اقول لك قصه حياه خالد ابن وليد رضي الله عنه وخلاص تخلص الحدوته على كده إزاي أنا أربطك بالاحداث. لأن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث تهتز له السماوات الضنك والقصة اللي احنا فيها دي كلها ده الحمد لله أن احنا نمشي على الأرض ما زلنا نمشي على الأرض ولم يصف بنا لأن كل الذي يحدث الآن على صفحات الجرائد وفي الفضائيات والكلام ده كله تنهد له الأرض فأنا لما أطلع وأتكلم وأقول ان كيف يقال هذا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ده لو كانوا أصحاب أبيك ما قبلت أحد أتكلم عنهم بهذه الصفة لو واحد من هؤلاء قلت له كل أصحاب أبيك كانوا نصبين وضللية وخمرجية والكلام ده يبقى أنا شتمت أباه ولا لا شتمت أباه لأنه لم يحسن أن ينتقي أصحابه لما يكون الأب مغفل إلى هذا الحد مش عارف أن كل اللي حواليه خامرجية وحششين والكلام ده يبقى العف مين وذلك الإمام مالك رحمه الله قال هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قصدوا أن يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يقولوا له أصحاب سوء لم يستطع أن ينتقي أصحابه لدرجة أنهم طلعوا كلهم بهذه الصورة ويسن النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هرير ويطلع أبي هرير أرجوز ويطلع أبو هريرة يبيع دينه عشان أكله فأنا لما أجي أتكلم عن هذه القضية المحورية الكبيرة عايزنا أتكلم إزاي يعني أتكلم هكذا بدم بارد معرفش عمله لا يقولك سب أبو هريرة على صحة الجرائد اطلع أنت اعمل لأبو هريرة ترجمة طب هالجماهير نفسها حتى في خطة الجمعة لك يجد تتكلم عن أبو هريرة ليه بيعرفنا من هو أبو هريرة طبعا نعرفين من هو أبو هريرة وعايز إيه بالضبط غير لما أقولك سب أبو هراي أبو هراي رباء اللي سبوه صفته كذا وكذا, وكذا وكذا وكذا وده اللي أنا عملته في قناة الناس خل الصحفي اللي كاتب دعاة في العيادة النفسية اللي كنت برد عليه مرضاش يجيب سيرة الرد بتاعي خالص عشان إيه مش كأنه بيرد علي انتقاما ولا حاجة لا ركن دي خالص على جنب وبدأ يتكلم ويكتب الصفحة الطويلة العريضة التي سيسأل عن كل حرف فيها لمجرد ان. أنا حتى ما صرحتش باسمه خالص إطلاقا لإن لا يعنيني التصريح باسمه الذي يعنيني أبو هريرة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام هو ده اللي يعنيني فلكل مقام المقال أطلع أخطب الجمعة لازم أخلي الناس يعيشوا القضية أدي درس المسألة مختلفة يعني إحنا في الدرس ممكن نضحك وممكن نجيب طرفة من هنا وطرفة من هنا دي ما عرفش أقوله بخطة الجمعة مثلا ف بعض الـ الـ الـ الناس لهم بعض الناس النمطية يعني ما يقدرش انه يخطب جمعة خلاص ما يتحطش في الجمعة ده يرجع بقى للشيخ كيف ينتقي أصحابه وكيف ينمي مواهب هؤلاء الأصحاب فسرعة البديهة أيضا الذكاء ازاي تبقى عارف اللي قدامك عايز يوصل بس ما تعرفوش ان انت فهمت زي ما قلت لكم في المسألة دي ادي للتغابي او التغافل يعني خلينا أقول التغافل أحسن من التغافل اديل مساحة بحيث أنك أنت تقدر تتحرك تحت هذه المظلة وتكون حرا في اتخاذ قرارك لأن الكلمة طالما أنها محبوسة بداخلك فأنت سيدها إذا خرجت منك صرت أسيرا لها لازم تعرف الحقيقة دي إذا خرجت الكلمة منك صرت أسيرا لها ملكتك ولا تملكها ظلم أنك تحبسها فأنت مالكها ولا تملكك وكان العرب قديما يقولون لسان الأحمق من أمام قلبه ولسان العاقل من وراء قلبه الأحمق قبل أن يستطعم قلبه الكلمة وإلى أي مدى ستصل ينطع على طول فيتورط إنما العاقل لسانه من وراء قلبه القلب الأول يستطعم المسألة يشوف المصالح والمفاسد المضار والمنافع وبعدين بدأ له أن يتكلم يتكلم بدأ له أن يسكت يسكت فإذا سياسة العلم هي كيف تستعمل العلم أحيانا بعض الناس يسألني في بعض المسائل فلا أجيب ليه لأن السؤال انا أستشعر من سائله إنه عايز ياخده يعمل به حدود في أيام كان في مشاكل بقى ما بين بعض المشايخ ورده على بعض والكلام ده يأتيني جماعة ما تقول في الشيخ فلان وأنا لما أقول سينقل قولي وقال فلان قال كذا وأنا علاقتي بالمشايخ الحمد لله كلهم علاقة صحية وجيدة فيش إطلاقنا أي حاجة أولي يا بني لا أعلم إلا خيرا انطلق هناك واحد يسألنا عن الثاني أولي يا بني لا أعلم إلا خيرا هو عايز يعمل إيه؟ عايز ياخد قول ده وحطه على الند عشان يبقى إيه سجلت موقع وأكثر ما يفسد العلاقة ما بين الناس هذه الفتنة الصغار عندما يأخذون الكلام والذي أفسد بين كثير من المشايخ في البلاد هؤلاء الشباب الصغار أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنه ليس هناك أحد من طلبتي ينقل إلي كلمة واحدة لأننا وقفت موقفا حاسما من اثنين ثلاثة كان بينقوله وانتهت القصة على كده كلام ده من سنة 1991 نقل إلي كلام وانتقطع دابر المسألة لذلك صار قلبي سليما من جهة إخواني لا بفتش على حد ولا الكلام ده فالذي أفسد العلاقات والكلام ده هو الشباب الذين لا يضبطون وأنا راجل مشتغلهم الحديث وأسأل الله أن أكون صاحب حديث لكنني عليها مشتغلهم الحديث فعارف قوانين نقل الأخبار وعارف كيف أن الشباب لا ينقلون نقلا صحيحا فيفسدون فإنت برضو بسرعة البديهة تحرفك ده عايز الكلمة عشان يعمل به ايه هل سيفسدوها أم لا ونحن عندنا قانون في هذا عبر عنه أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مراواه الأخيري في صحيحه في كتاب العلم قال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وهذا من صفات الدعية أن يكون عاقلا يعرف متى يتكلم ومتى يسكت حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله قبل أن أفعل أي شيء جديد في البلد لابد أن أمهد له الأول قضية عايزة أعملها في البلد لو عملتها مرة واحدة سينجفل الناس عني وتركونني يبقى أربع على الناس واتق الله فيهم خلاص أبتدي أعمل محاضرة واثنين وثلاثة وأربعة وأفتح باب النقاش في المسألة ويقعدين بعد كده أستطيع أن أفعلها زي ما يكون في تهيئة ونفس المعنى في الصيحة المسلم في المقدمة ولكن الإسناد منقطع وهو الـ هذا الـ الأثر أشهر من أثر علي بن أبي طالب الحديثي بن مسعود ما أنت بمحدث قول بن المسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة البلد اللي انت بتخطف فيها أو تتكلم فيها لابد أن ترعي ثقافة أهل البلد وما هي الموضوعات التي تهم أهل البلد فهنا مثلا في هذا المسجد أغلب الموجودين من الطبقة المثقفة من دكاترة ساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والتجار وطلبة العلم ده فأستطيع أن أقول ما أقول متمكنا ممكن أخذ القضايا العالمية ممكن أخذ الاشكالات اللي حصل المسلمين في العالم وأتكلم ليه صوتي مسموع وبيوصل فأنا لا أخاطبكم فقط ولكن أخاطب الملايين الذين سيرون مثل هذه المحاضرات فالمفترض معالجتي تكون معالجة عالمية لكن هب أنني أخطب في بلد ريف الناس فلاحيين والكلام ده ما هي نوعية الخطأ ما هي نوعية الموضوعات التي أطرقها هل ممكن أخذ موضوع من الموضوعات الكبيرة العالمية دي التي أقولها هنا وبعدين أراها أقولها في الأرياف لا الأرياف نوع الناس نمطيون لهم أمراض معينة مشاكل محددة يبقى أنا أسهم في رفع هذه العيلة كلها والارتقاء بمستوى هذا الرجل البسيط ولا تظنن في يوم من الأيام ان الرجل البسيط ده هو لا يفهمك لا يفهمك لا تهضم حقوق الناس في الذكاء يعني برضو اجعل حط الذكاء الناس اعتبار حتى لو كان الرجل عن عاميا لأن الكلام مفهوم مرة كان في واحد بيخطف في بلد من البلدان ومعندوش غير ثلاث أربع خطب الخطبة يجيب اللي وراء قدامه اللي قدامه وراء وبعدين يجيب اللي في النص قدام واخر اللي مش عارفه كده لكن الخطبة هي ايه؟ هي هي فواحد قبلني قال لي اعمل معروف خليه يقلي بالشريط ده واحد فلاح يعني بصماجي لا يقرأ ولا يكتب عجبتني التعليق دي خليه يقلي بالشريط يعني خلط احنا استوينا استوينا مكتر الكلام المكرر والمعاد فهم يفهمون ايضا فأنت ينبغي أيضا أن تنزل كلامك عليهم وإلا لم تستعمل سياسة العلم مش مهم مهمة العالم أن يقول الدليل ويمشي لا ممكن تقول الدليل لرجل لا يستطيع أن يتعامل مع الدليل مهمته كيف توظف الدليل له مش تحتال على الشرع لا هناك فرق الذين يحتلون على الشرع أو يسيسون الدين زي ما هو واضح النهاردة على أوسع نطاق أوسع نطاب طالع أن مطلوب أن يبقى اختاني البنات حرام يبقى حرام إزاي حرام هو كده حرام بقى الدين مسيس النهار ده فتوى اللي طالع عن بارح أن دية المرأة هي نفس دية الرجل ليه قال لك المرأة بقى تمرأة عاملة وبقى تزيير الراجل في المسئوليات والمشعارف إيه والكلام ده كان نبيس عصري ما يقول دية المرأة على النصف من دية الرجل كلام زي الشمس ونقل ابن عبدالبر ونقل ابن المنذر وغيرهم الإجماع على هذا الحكم ولم يقالب في هذا إلا إبراهيم بن إسماعيل بن عليا والأصم من المعتزرة والجهمية بس اللي خلفه في المسألة دي أما المسألة فيها إجماع يعني إجماع يعني إيه؟ يعني لا يحل خلافه فأنا لما جاءوا لدية المرأة زي دية الرجل يبقى خالفت النص القطعية في هذا اللي قابت بالفتوى دي ليه في سياسة مطلوب يبقى كده احنا في زمن المرء نسوانة العالم والشيخ كيشك الله يرحمه قال كلمة المرة كنا نضحك منها لكن يبدو انه كان بعيد النظر قال سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء وكأن هذا الزمان أطل علينا الآن زكاة القصة بقى إن المرأة تتحمل أعباء وممكن تنفق على البيت والراجل رمي القصة وردهر والكلام ده أنا لا أستبعد أن يعدلوا في تقسيم المراث ما عادش بقى للذكر مستحظ الأنثيين ليه ما فيه نساء فتحين بيوت وهم المتحملات لنفقة الأولاد فيبقى أي معنى إذن أن الرجل يأخذ ضعف الـ الـ القصة والمرأة تأخذ نصه إزاي؟ المفروض يحصل تساوي وقد حدث هذا في بعض البلاد العربية وقال لك لا نشط بالقصة دي ودي منسوخة من اللي نسخبها إن شاء الله؟ ولا ينسخ كلام الله عز وجل إلا كلام الله سبحانه وتعالى أو السنة المتواترة على رأي الجماهير ونسخ الأحد للقرآن في خلاف كثير وأكثر علماء يا أبا فإنت عايز تنسخ المسألة دي عشان إيه أصبح كل يوم نترك شيئا من ديننا عشان إيه السياسة عايزة كده وهذا الكلام كما قلت لكم كل يوم يفتح لنا نقب نقب جديد مطلوب سد هذا النقب فاحنا الـ الـ الـ الـ الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وده نرمي برضو على الركن الأول وأنه كلما كان متينا ودارسا للأصول يستطيع أن ينصر الله ورسوله يبقى سياسة العلم اللي احنا نتكلم عنها دي اللي المفتي ينبغي أن ييسر حياة الناس يجيب الدليل لأ الراجل ضرب لخمة واش عارف يتعامل مع الدليل يقول له يا بني انت تعامل مع الدليل بطريق فلانية وده على خلاف إيه؟ كما قلت لكم تتبع رخص العلماء مش كل ما واحد يجي لي أشوف له دليل يسلكه ممكن كل مثلا ما فيش فيها دليل انت غلط ما قدرش أجيب لك دليل أجيب منين الدين ليس ملكي ولا أستطيع أن أطوعه لهواك ليتني أستطيع ليت لي صلاحية إذن يسرت حياتك وعطيتك كما تريد لكن الدين جاء على خلاف أهواء الناس قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وَدُّوا لَوْ تُوْدِهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَإِذَا دَاهَنَ صَاحِبُ الْحَقِّ هُوَ الْخَسْرَانِ مِشِ الْمُقَابِلِ لِنْ إِنْتَ الَّذِي تَرَكْتَ هَذَا تَرَكْتَ الْحَقِّ فإذا كان الدليل يخدمك يسعد ما لا يسعد هؤل لك الدليل أنا لا علاقة لي بك وقد يظهر أن الدليل قوي وشديد بادي الرأي بالنسبة للناس فيقول لك يا أخي وما جعل عليكم في الدين من حرج يسر المسألة دي زي مثلا وقع لي مع بعض الناس نقاش كده في حكم كنت ذكرته مرة والحديث في إصحيح البخاري وغيره أن امرأة مات زوجها وأصيبت في عينها فذهبت أمها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بذلك طبعا المرأة المعتدة لا تكتحل ولا تضع الطيب ولا الكلام ده إيه أفاء لهذا الراحل يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا عايزة تحط لها كحل وتستأذنه في وضع كحل لأن الكحل إيه دول فقال لها لا زاد قاسم ابن أصبغ في مصنفه بنفس سند البخاري زاد فقال لا ولو ذهبت عينها فده صاحبنا اللي كان بنقشني كان بيقول الحديث ده لا يمكن يكون صحيحا ليه لأنه يخالف قاعدة فقهية وهي الضرورات تبع المحظورات فدي وحدة عنها هتروح أسيب عنها تروح ولكن لا تكتحل تبع القاعدة دي قطعا تكتحل طب ازاي بقى نوفق ما بين هذا الحديث وما بين القعدة قال لك يا أخي في دوة تاني اسم الصبر فلما يكون في دوة آخر اسم الصبر كيف تتعالج بدواء فيه زينة وهي مما حرمه الله الكلام ده لو ما فيش دوة تاني الدوة الوحيد هو الكح ومن شأن الكحل أن يزين العين شئت أم أبيت يبقى في الحالة لزيد آه كما أن الله عز وجل أباح الميتة والدماء حتى لا تموت في حالة ضرورة وهي من المحرمات القطعية فكذلك يبقى الكحل حلال في هذه الحالة بس بشرط أن لا يوجد, إيه؟ أن لا يوجد دواء آخر حيث وجد دواء آخر لا ولو ذهبت عينه يبقى هو دا اليسر أم لا؟ هو دا اليسر أنت تتصور أنه شدة لكن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 كل الفتوحات دي كلها عشان إيه؟ تقتل نفسك إذا أمرت بهذا أو تخرج من دارك إذا أمرت بهذا ومع هذا الوعد القطعي الذي لا يتخلف لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ما فعلوه إلا فلعينز أقول الوقوف على حدود الشرع هو ده مهمة المفتي ومهمته أيضا أن يعين المستفتي على العمل بالدليل لأن هذا من لوازم المفتي ومن مقتضيات الرحمة أيضا لكنك لا تترك الدليل له هكذا معناه ساذج بالنسبة له يعني خام يعني بالنسبة له لا يعرف كيف يتصرم الصفات الداعية كثيرة والكلام فيها يطول يبقى الركن الثالث وهو المدعو المفترض أن تفترض في المدعو أنه جاهل لا معاند ودي اللي نعايز أركز عليها مع إخواننا يتعاملون مع الجاهل كأنه معاند ولذلك يشتدون عليه لا الأصل أن يكون جاهلا بالحكم عشان بس إنتهيه حتى تكون رفيقا به وتوصلوا إليه الحكم الشرعي المعاند دي درجة ثانية ما تجيش إلا بعد الجدل ورد الدليل بالصدر والكلام ده في حديث أبي هريرة وفي حديث أنس في الصحيحين وغيرهما الحديث الذي تعرفونه جميعا وهو أن رجلا عربيا دخل المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا أعرابي لم يتأذب بالأدب الإسلامي والكلام دهود وعلى سجيته فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد تحجرت واسعا أي ضيقت ما وسعه الله لأن الرحمة مئة جزء لأن رحمة الله سبحانه وتعالى مئة جزء أنزل على الأرض جزءا واحدا يترحمه من الخلائق والإنس والجن والدواب والحشرات والطيور والكلام ده جزء واحد من الرحمة من يوم أن خلق الله عز وجل لآدم عليه السلام إلى أن يدث الله الأرض من عليها بجزء واحد فقط واتدخر 99 جزء لعباده الصالحين أو المؤمنين أو المسلمين في يوم القيام فلما ييجي الأعراب عايز يخليه مئة جزء له هو والنبي عليه السلام وحدهما وبيت الخلائق يطلعوا من الرحمة عشان كده قال له لقد تحجرت واسعا فلم يلبث بال في المسجد فهموا به فقال عليه الصلاة والسلام لهم لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بوله طالما المسألة المشكلة محلولة لا حل أربع درجة أعرابي أول مرة يجي للنبي عليه الصلاة والسلام وما عندهش أي فكرة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاسب الذين يعيشون معه حساباً ويحاسب الأعراب حساباً آخر عندنا مثلا خزيمة بن ثابت الأنصاري حديثه حكى لنا خبراً عجيباً أن النبي صلى الله عليه اشترى من أعرابين قعوداً قعود له إيه؟ الجمل الشباب يعني واتفى على السعر والكلام ده قال له خلاص أما نروح المدينة أديك إيه ثمنه جاء واحد من المسلمين لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل عاجبوا الجمل برضو فأم أي للعربي ها تبيع الجمل ده قال له كام اشتري قال له كذا كان سعر أعلى من إيه من السعر النبي صلى الله عليه وسلم فرض فالرسول عليه وسلم العربي راح قال له يا تشتري دلوقتي أنا بيعت يعني هبيع قال له ألم تبعني الجمل يا عربي قال له قال له يا عربي بل بعتني الجمل قال ما بعتك شيئا يكرر عليه ثلاث مرات والصحابة يلوذون بالنبي عليه الصلاة والسلام دي مصيبة قال النبي يقولك أنت بعتني تقوله ما بعتكش قال إزاي يقول يا عربي بعتني الجمل قال هلوم شهيدا يشهدوا معك أنني بعتك دي ما تصدرش من حد أبدا عايش في المدينة مع النبي عليه السلام والكلام ده الفعل ده بمجرده كفر لكن العربي ليس بكافأ ليه أول مرة أول مرة يشوف النبي عليه السلام ولا يعلم ما للنبي صلى الله عليه السلام من التعظيم هذا ده أو أنه لا يجوز أن يخاطب بمثل هذا فالصحابة لو كل واحد هينطأ يقول النبي صلى الله عليه السلام صادق وأنت كذب وانت بعت الجمل كل الصحابة يقولوا هذا الكلام بس مش هادرين يمطق الواحد منهم خايف يمطق تنزل آية تقولت حاضر كيف شهدت بما لم تعرف وتنزل فيها آية يبقى معرة إلى يوم القيامة وكان الصحابة يخافوا من مسألة دي كما, ابن كما قال ابن عمر يعني في زمان الواحد كنا ننجفل عن أزواجنا لا يعرفش يأخذ راحته مع أمراضه في الكلام فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انبسطنا ليه عرفنا لما فيش قرآنها ينزل خلال للمكتبة معرة يعني سلم بن قيس رضي الله عنه قال كنت امرأة اتيت من جماع النساء ما لا اعلم احدا اتي مثلي فلما دخل رمضان خشيت ان ان فعلت ان اتابع لا ينزع فعلشان يوقف القصة دي وما يقربش من مراته ظاهر من امرأته ما هو منش هيرد إلا الإيمان هو اللي حيوقف فلما خشي أن يتابع بقى حتى يعلو النهار وتبقى مشكلة بالنسبة له أم ظاهر لكن وقعت الواقعة وبدأ من امرأتي شيء فحصل اللي حصل وأتى مراته في نهار رمضان بعد ما وقعت الواقعة ذهب إلى قومه قالوا والله حصل كذا كذا كذا وأتوردت وانا اريد بقى انكم تيجوا معايا للنبي عليه الصلاة والسلام انها قبل اقول له ايه فانتوا تيجوا عشان ايه يعني يسندوه بقى ويبقى يتهوه في الزحم فقالوا لا والله لا نأتي معك فينزل فينا قرآن تبقى علينا معرته انت اللي عملت القصة دي كلها انت رحشلها لن يأتي احد منا معك فلما ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له القصة بالكامل قال له خلاص فصوم شهرين قال والله ما أوقعني فيما أوقعت فيه إلا الصياء فحصوم شهرين من هقع نفس الوقع برضه فصوم شهرين متتابعين والكلام قال أطعم ستين مسكين فضرب عليه رقبته وقال والله صرت لا أملك غيرها أنا حجيب طعم ستين مسكين من قال له تبخذ هذا تصدق به قال على أفقر مني والله ما بين لا لابتيها أفقر من قال له خذه وأطعمها أهلك وكتب له إلى العامل صدق بن زريق أنه يعطيه ليه الصدق فجاء لهم وجدت عندكم الضيق وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم الساعة الشاهد يعني ان كان أي الله أن كان المسلمون يخافون أن ينزل فيهم قرآن. فالمهم أن خزيمة بن ثابت الأنصاري الصحابة كلهم خايفين هو الانبارة بقى وقال أنا أشهد أنك بعتاه الجمل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بما يا خزيمة قال بتصديقك وأنك لا تقول إلا الصدق فجعل شهادته بشهادة رجلين وبرضه مكافأ ودي نفعت في جمع القرآن قصة بآية في سلط الأحزاب كانت مع خزيمة الوحدة فقوبلت من خزيمة لأنه ما كانوا يأخذوا آية إلا ما يكون في اثنين مع بعض خلاص خزيمة المثاوية وجدوا الآية عنده وحده فقالوا جعل النبي صاصم شهادته بشهادة رجلين وقبلوا الآية منه الشاهد أنه في حل للموضوع ده أعرابي جاي وبال في المسجد لم أفروش ولا بتاع إنما هو ورم قال لا تزرم أي لا تقطعوا عليه بوله أريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا جردل يعني دال يعني من ما وانتهت القصة في حديث ابن عباس عند أبي يعلى وغير في نفس القصة النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الرجل في المسجد دعاه وقال ما حملك على أنبولت في مسجدنا أولست برجل مسلم قال والله يا رسول الله ما ظننته وهذه الصعادات إلا شيئا واحدا هو جاي طول الطريق واخد راحته يابول هنا ويابول هناك وعندهش أي مشكلة تسك الدنيا كلها ملك يا باب بنا سبحانه وتعالى وهو فيها براحته فقال له أنا فاكر أن ده زي بر أنا فاكر أن المسجد زي بر هو معنى أن عملنا أربع جدران يعني أصبحت له خصائص غير الشارع ما أنا قلت لك ما عندهش فكرة يبقى ده كان جاهلا بالحكم ولا معاندا اعتبر أن كل مخالف جاهلا بالحكم لأنه ده مقتضر رحمة لمن نعرف أنه جاهل بالحكم سأترفق به وأعلمه وأقوله كذا وكذا وكذا وكذا حنترقى بقى للعناد وقول لك لا اقنعني ودماغي وعقلي ومعليشي متوسلكم لستم بحجة وتم متطرفين ومتزمتين ومش عارفين والكلام ده يبقى لكل مقام مقال. لكن الأصل كما قلت لكم أن الرجل لا يعرف شيئا من الحكم المدعو اللي انت بتدعوه أنماط شتى وأهواء شتى وثقافات متعددة فالمفترض أن يكون لك لسان مع كل طائف في واحد ما يجيش إلا بالدليل العقلي تضرب له دليلا عقلي الشافعي رحمة الله عليه يسأل مثلا عن الدليل على حكمة الله عز وجل وعلى وجود الله سبحانه وتعالى والكلام ده فيستدل على ذلك بأن الورقة الواحدة يمتصها النحل يطلع عسل تمتصها الدودة تعمل حرير يأكلها البعير يعمل بعر وهي شيء واحد يعني هذه الأشياء المتنوعة لا يمكن يدل على أن المسألة نمطية ولي أبي حنيفة ومالك ينسب إليهم أشياء من هذا القبيل أنا أشك في صحتها أشك في صحتها أنا حاسن الدي وضعها واضع على لسان هؤلاء الأمة اللي هو ما الدليل على وجود الله كده يعني. ففي إنسان يأتي بالجدل العقلي أهيأ له المسألة أضرب له الأمثال علشان أدل أوصل له الفكرة فيه واحد يقبل وينك الدليل الكلام ساذجا فيه واحد يبعيز الدليل لما تقول الحكم لك ايه ايه دليل الحكم فيه بعض الناس عندنا هنا وقد ابتلينا ببعضهم اخذ مراصب رسمية والكلام ده فيما بعد يعني لكن كان ممن ينكرون على المستفتي ان يطالب بالدليل فقال له انت اعمى اقول انت تفهم يعني يعني انا قلت لك الدليل هتفهم حاجة وبعدين هو يقول أنا من فمه أخذت الكلام بده قال له ماشي يا عم أنت عايز دليل قال له آه قال له روينا عن عبد البقال ومش عارف مين الخضارجي ومش عارف الكلام ده الرجل كان رجلا يعني من الناس البسطاء لكن سمع كلمة مني اسأل عن الدليل أم رايح يقول له إيه ما الدليل فلما يقول له الخباز والبقال والكلام ده عند لقطها ان هو يالف له حاجه لكن الراجل ما كانش عنده فكره خالص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وام نشش له ايه حديث مالوش اصل قال له ايه راك يا عمي في الدليده قال له جزاك الله خير قال له تعالى يا مغفل عشان اعرفك القصه ايه اولا عبد البقال اللي وانا بشتري منه ده. والخباز فلان والخضارجي علاء عندك فكره عن دول قال له لا طبعا ما عنديش فكره قال له إبا أنت استفدت إيه؟ بلاش فاز لها كبا؟ تقعدوش تطولي وتقول لي للدليل وجعار فيه أنت بتفهمش حاجة عن الدليل طبعا هذه سوءة ليه؟ لأن هذا المفتي مستأمن على الأدلة هو أنا النهاردة لما أروح لطبيب يديني الرشدة ويكتب لي سم هاري بدل الدواء مين اللي غلطان؟ أنا ولا هو؟ لما أروحت للصيدالي واستأمنته على الرشدة دية وإدي تالي مش ممكن إدي دوا مختلف يعني يعكس للدوا وروح أنا وأنا مطمئن تماما وأخذ الدوا ويطلع سمه هاري مين الغلطان أنا رجل عامي جئت لاستفتيك في مسألة ما قولك تخدعني إلعب عندك مش عندي وإلا فدليل الفتوى هو جمال الفتوى كلما ذكرت الدليل كلما عظم مقدار الحكم في نفس المتلقي غير لما تقوله حلال حرام لا بأس به مش عارفه غير لما تقوله هذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا يبقى سبّد له الحكم بما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم من الحشمة عندك وأنا كثيرا ما أقول أن الدولة خسرت كثيرا جدا بفرض الضرائب وترك الزكاة الذي ينبغي أن يجبى ولو بالقتال الزكاة وده كلام نهائي ما فيش حد يقدر ينطع فيه ولا يتكلم لأنها ركت من أركان الإسلام فالدولة أهملت جباية الزكاة تماما وفرضت الضرائل فكانت الخسارة مضاعفة الخسارة مضاعفة أولا بتعطيل, حد بتعطيل الزكاة وتركها للأفراد كل واحد يطلع له عايز وحتى لو طلع بيوديها لأماكن ممكن ما يكونش الزكاة تجب فيها مثلا أو ليس لزكاة فيها موقع الضرائب الخسارة الثانية ان معظم الناس بيهربوا بالضرائب كله بيسقط وعلى حسب بقى الوسطى وعلى حسب الظهر وعلى حسب مش عارفه الكلام وتعاملك بقى مع صاحب الماكس ده وتزبط المسائل وبتاعه وممكن ياخد نسبة والكلام ده ويضيع على الدولة ملايين الجنيهات لكن الزكاة ما فيش حد بتهرب من الزكاة أبدا الذين تركوا الزكاة سنين طويلة وجم علشان تابوا بقى وعايزين يقدوا الزكاة لما نقعد نعمل أنا وهو حسبة أقول له مثلا أنت بالك كم سنة مزكيتش يقول له بقى العشر سنين طيب كان الرأس مالك في هذا من عشر سنين كام يقول ما عرفش أقول له طيب حاول تعمل نسبة وتناسب كده بحيث ان احنا نعرف أول رأس مالك من عشر سنين كان قديه عشان نبتدي نبني عليه نسبه المكسب والربح والكلام ده بما تذكره انت 10% 5% 4% 30% زي ما هتقول هنمسك المبلغ الاولاني اللي احنا شبطنا فيه ده ونبتدي نشوف الارباح لحد ما نوصل الى اليو ونبتدي نعمل الحسبه دي بعد ما نعملها ونخلص خالص ويبقى معروف ان الزك عليه قد كده يقول ايه ازود احتياطه احتياطه في حد ممكن وانت بتدفع ضريبه تقول زود احتياطا طب أنا ليه قلت تزود احتياطا عشان أخافه من ربي عايز يكفر عني سيئات إهمالة زكاة المدة عشر سنين ورا فدائما كلمة خد الأحوال تيجي ليه لأن للدين رصيد حتى لو كان اللسان لو كان حتى مرتكبا لشيء من الفسق بتلاقي برضو مردوده إلى الدين في أشياء واحد مرة ودي حقيقة يعني طلع من مالها ليلي سكرانطينة وهو طالع واحدة بتقول لله قال له ادي لها, ادي لها حسن لله ده انت سكران طالع من وسط الراقصات وطالع لنشعر فيه الكلام او نقول لله يقول ادي لها ابني لله حسن فهذا الرصيد الذي هو للدين ينبغي استثماره استثماره في الواقع والمثل الذي اضربه دائما قصة تحريم الخمر ما بين الأمريكان لما حب يحرم الخمر والخمر أيام الجاهلية أيام عفوا في صدر الإسلام شوف لما أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان بيسق أبا طلحة غبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف الكعب إذ جاء جائن فقال إن الله حرم الخمر قالكم يا أنس ألق الجرار وقال الله عز وجل لهم كلمة واحدة فاجتنبوا خلصت الأمريكان كتبوا في تحريم الخمر تسعة ملايين ورق في مضار الخبر وتحرمه سنة 1930 تسعة ملايين ورق وفي الآخر عجزوا عن أن يحرموا الخبر ورجعوا لغوا القانون مرة تانية ويسابوا الليل للشعب يشرب خبر مش يعملوا على الشعب حاجة بعد تسعة ملايين ورق تسعة ملايين ورق من الخلق في مقابل كلمة من خالق الخلق فاجتنبوه الصحابة جتنبوه والتسعة ملايين ورق ذهبت هباء منزورة إيبا ينبغي أن أستغل هذا الرصيد رصيد الدين عند الناس حتى نقيم الحياة صحيحة فهو الذكر الدليل جمال الفتوى وكما قلت هو الذي يقنع لكن كوني آجي أغش انا في الدليل وألف دليل من عندي واستغل أنه جاهل بالأدلة هذا هو الجرم بعيني صح لا يجب على المفتي أن يذكر الدليل وجوبا يعني بمعنى أنه إذا لم يذكر الدليل آثم إلا إذا كان السائل له قدر ومعرفة بهذا لكن العامي يكفي أن يقال له الحكم إن الحكم كذا كذا حب إنه يعني قلبه يطمئن أكثر أن دليل للحكم الذي سأل رجل له علاقة بالأحكام والفهم والأصول والكلام ده يبقى صارت المسألة كانت مساجلة يبا أنت ما دليلك على أن قلت كذا وكذا لأنه ممكن يبقى عندي معارضات لهذا الدليل دا بقى من حقي أن أنا أعرف كيف استثمر هذا الحكم ومن أي دليل أخذ هذا الحكم إلى آخرين يبا إذن الناس أماط شتى وانت مطلوب أن تتعامل مع كل هذه الأماط العامي غير العالم هذا له خطاب وهذا له خطاب الغني الغني بخلاف الفقير الغني له خطاب والفقير له خطاب الرجل له خطاب والمرأة لا خطاب الكبير العاقل له خطاب والصغير له خطاب كل واحد من هؤلاء الأنماط له خطاب يختلف عن الآخر ممكن ده أبدأ بالتخديد وده أبدأ بالرقة والكلام ده لو أنت بدلت دي مكان دي راحت المسألة يحكي لي أحد الشيوخ الأفاضل أنه هو دخل بقالة هو و تلميذ له صغير كان سمنه 16 سنة لما دخلوا البقالة لأ واحد بيشتريه بس بيدخل الشيخ سكت الصبي لأ 16-17 سنة ده أم رايح لمن؟ للي بدخل أم حقق إيده على كتفه ده هو قد أبوه حق ده قال له انت اسمك ايه؟ فبصيله قال له اسم كذا قال له ايه اللي ببؤك ده يا علي مثلا يعني اسمه علي او الكلام ده الشيخ اللي بيحكيلي يقول انا استحييته من هذا زي خاطب الرجل بهذه الصورة وهل هو متصور انه هو لما ياخده احتباطه كده قوله يا علي اللي ببؤك ده يا علي ولا الكلام ده انه حيزي بالسجارة؟ حيقوله أليل الأدم ما ترباش لأن ما ينفعش ده أنا لا أخطيبه بهذا ده له طريقة معينة أستطيع أن أنا أصل إليه بها والآخر له طريق آخر أصل له به معرفة بقى أغوار النفس والطرق التي تدعو بها هذه مسألة تحتاج إلى تجربة طويلة ممكن تاخد التجربة بسرعة مش لازم تجربها أنت بنفسك تاخد تجربة من سير علماء عليك بكتاب سير علام النبلاء حافظ شمس الدين الذهبي كتاب ذهب وأنا عندي كان زمان الشيخ المطيع الشيخنا رحمة الله عليه وهو بي بي كان بيتكلم عن كتاب الأذكار كان يقول لك إيه كان يقال بيع الدار واشتري الأذكار على أساس انه ايه كتاب النفيس انا أقدر أقول لك بيع الدار واشتري ايه سيار علام النولاء ليه في سيار العلماء وتجارب العلماء وأقوال أهل العلم اللي أنت بتتزود منها لصقل التجربة في الواقع إذن الناس يتفاوتون ولا بد أن تعرف مواقع الكلام وما يقال للكبير لا يقال الصغير لما يكون العمدة مثلا أو شيخ البلد أو الكلام ده بيعتبر الناس هو رأس رأس البلد ما ينفعش أنك إنت مثلا وإنت قاعد تحط رجل على رجل أدامه عيب عرف لابد ان انا اتبع خلاصي بانا اضبط نفسه اضبط عديتي والكلام ده ليه حتى استطيع ان اصل لان هذا الرجل لو انا حطته في جيبي العزبة كلها تبقى في جيبي ولزيك او مصعب بن عمير اول مراحل ما ديه ايه رضي الله عن مصعب يعني كان يعني عنده فقه نفس اول ما اتجه امرحل سعد بن وعاذ سعد بن وعاذ ذا كان سيد الاوس وأسيد بن حضير ابن خل ونسلهم مكانا ونسلهم حشما سعد بن عاد جعل الأوسى جميعا يسلمون بكلمة لما أسلم سع قال للأوسى وجهي من وجوهكم حرام إن لم تسلموا قالوا ما بنا من رغبة عن الإسلام وأدخل في الإسلام جميعا فأنا ممكن أوفر القصة كلها أن أعرف أعيان البلد وأفاضل البلد واللي لهم كلمة في البلد وأخدت محطوم في جيب عن طريق هدايا عن طريق تعاملات جيدة عن طريق أن أنا أفكله وزنأ أعمله ومش عارفيه الكلام ده خلاص أنا أصبحت عنده شيئا ولي حيثية عنده خلاص أستطيع على الأقل يحميني وأي دعوة تحتاج إلى حماية النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث جابر عند أحمد والبخاري في الأدى المفرد وغيرهما كان يقول من يحملني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة من يحملني عايز حماية فالحماية دي تتركز في كما قلت في أصحاب هذا الخطاب ممكن تتجاوز احيانا في الخطاب بما لا يكون محرما في سبيل أنك انت تكسب هذا الإنسان ليه للمردود الدعو الذي سيأتي من ورائه إذن ليس كل الناس طبقة واحدة وكلهم لا يحتملون لسانا واحدا بل ينبغي أن يكون هناك عدة ألسن لهذا الخطاب ولهذا الخطاب ولهذا الخطاب الكلام الحقيقة يعني في هذا يطول ولعل أكون وضعت عنوين يعني واضحة الإنسان الذكي الفاهم يعني سستطيع أن ينسج على منوالها وكده يكون أغلقنا الموضوع بأركانه الثلاثة وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنبتدي إن شاء الله من اليوم برضو في تكملة صيد الخاطر والإخوة الذين يريدون أسماء الكتب والمناهج اللي هم عايزينها عشان يعني يحملونها إلى بلادهم دي إن شاء الله سأرجو أن أوفق يعني ويكون هناك من الوقت ولا يكون هناك موانع أن أجعل لها محاضرة منفصلة في آخر هذا الاعتكافي إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم